بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> ان ارسلنا نوحا الى قومه ان انذر قومك من قبل ان ياتيهم فَاعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ وَأَطِيعُونِ يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرْكُمْ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى إِنَّ أَجَلَ الله إذا جاء لَيْلًا وَنَهَارًا فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِي إِلَّا فِرَارًا وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ جَعَلُوا أصابعهم واستعشوا ثيابا وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثُمَّ إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل يدارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم جنات ويجعل لكم ما لكم لا ترجون لله وقرا وقد خلقكم اطوارا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 والله جعل لكم الأرض بساقا لتسلكوا منها سبلا فجاجا قال نوح الرب إنهم عصوني واتبعوا, واتبعوا من لم يزده ماله وولده 116. ومكروا مكرا كبارا 117. وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا, تذرن ودا ولا شواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا 118. وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين يخينوننا رم فلم يجدوا فلم يجدوا لهم من دون الله انصارا وقالوا حر رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا انك ان تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا تبارا